أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منير ولقد آتينا داود منا فضلين يا جبال أؤبِ يا جبال أؤبِ معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سبغا وقدر في السرد وعمل صالح إني بما تعملون بصير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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور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 لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من الرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرّم وبدلناهم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء وشيء من سدر قليل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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم أنحن صددناكم على الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضيفوا الذين استكبروا بالماكر الليل وأنهار إذ تأمرون ما إذ تأمرون ما أنكفروا بالله ونجعل له أنداه.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 فَأَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُ بِكَ فِرْعُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالٌ وَأُولَادٌ وَمَا نَحْنُ بِمُعْلَدِينَ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 بِالَّتِي تُقَرِّبُكُم مِّن دَنازِ الْفَائِلَةِ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ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 صعلوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول ونقول للذين وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ عبد أيه صدكم عن ما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترق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 قل إنما أعظكم بواحدة أن تقولوا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريد وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل